من بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني Bənd, bənd, رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنَ رام <تصفيق> الله أكبر بسم الله qədər oh, no. və və və Bismillah! بسم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى ما ودعك ربك وما طلاء ولا وضح والليل اذا انسني ما do <tos> ألم يكن ذكرك Mən Alam ya uh -huh.